ق ي ن ا البنود رباكم شديدا لله ك ويبشر المؤمنين 「もしもし」 俳優時期はね ادرك كلمه تخرج من, من اشواه الا ليقولون الا كذب فلعلك باقع لست ك على اتاره إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث اتفق لعلك باخع نفسك عذاب الا ر ل ي و م بهذا الحديث اتت o o ooh.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 「あなたは私のことです」 I'm not g o g to b l e <shrie> to d t h a 実は水を入れている時期と考え Achubana, I have anything to do with the Helsinki Nagata, I'll tell you about it. نحن نفصحوا عليك نباهم في اذل الحق انهم سيئه ما منوا برب ودماه ويحل ا ل ق <تصفيق> د ا على الك ن ب ا ه و من الحق انه من فتيتنا ونحن نقضوا عليك اباهم في <تصفيق> الحج 私たちはこのように思うことについて話を聞いていると私たちは思うこと Worship now, the clueless youth are called We are here. يا من لائق الذنب خ ل و ا من د و ن ه أ ن ه الدعوى لا ياتون ع ل ي you 忠相は何でも知ることはないんですが、忠相は何でも知っておくことはないんで 何故か私たちのことについて話すことは何故か you <laughs>